إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا وأوحينا إلى وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. لا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسير. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فأأمنوا خيرا لكم.